كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يجادلونك في الحق بعدما ما تبينك أن يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ فَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ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 وما جعله الله إلا بسرا ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشِيكمُ نعاسَ أمانةٌ منه ويُنزل عليكم ويُنزل عليكم من السَّماءِ ما اللي يطهِرَكم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 سألقي فِي قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فَاضْرِبُوا فوق الْأَعْنَاقِ واضربوا منهم كل بنان ذلك بِأَنَّهُمْ شاقوا الله ورسوله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 لقيتم الذين كفروا. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى عفئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير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 إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنظروا فَهُوَ خَيْرُ الْكُمْ وَإِن تَعُودُونَ عُدِ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كثرت وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنْ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 وَلَمُ انَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ انْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ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 ما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن فاتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم, سيئاتكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم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 وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا, فأمطر علينا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أَرِنَا عَذَابًا أَلِيمًا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 وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَشُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامُ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءُهُ إِلَّا الْمُتْبِينَ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 ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون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 وَإِنْ يَعُدُّوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ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 ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينه وإن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 وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَنَا تَرَآتِ الْفِئَتَانِ كَصَعْقٍ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالُوا إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ إِنِّي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 وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ كَذَلِكَ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن ان الله لم يكن غير نعمه أنعمها على قوم حتى, حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم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 إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ فَنَيْنَقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِنْ مَا تَفَقَّفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدَ بِهِمْ مَنْ خَالَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِنْ مَا تَخَفْنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَمِنْ بِإِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ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 تُرْهِبُونَ بِهِ عادٌ وَالَّهُ وَعَدَكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُ مُنَ يَعْلَمُهُمْ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 الانا خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فاياكم منكم مئات صابرات يغلبون مئات واياكم من ولكم الف يغلب الفين باذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثقن في الارض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 الله وفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرائم أَيَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا إِنَّهُ أَعْلَمُ فِي قُلُوبِكُمْ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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ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 وَأُرُلُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ